والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما لَهُ من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموام إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فَمَا أنت بنعمة ربك بكاهن ورحمة ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون